أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أشره كلا لما يقضى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 وغلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخي صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة